السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحابته أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة الكرام وكذلك نحيي الاخوه والأخوات الذين يستمعون إلينا و. يتابعون هذا الدرس وهذه اللقاءات في قراءة رسالة وصول التفسير للإمام جلال الدين السيوطي والتي ابتدأناها بالأمس وانتهينا فيها من المقدمة التي ذكرها المؤلف في أول هذه الرسالة والمتعلقة ببعض التعريفات والمقدمات التي يحتاجها الدارس لهذه الأنواع وتتعلق بحقيقة القرآن من حيث تعريفه وأيضا بيان بعض المسائل المتعلقة بالقرآن كمسألة التفضيل تفضيل بعض السور والآيات على بعض وتعريف السورة والآية ثم انتقلنا إلى النوع الأول وهو الأنواع المتعلقة بالنزول وذكر فيه إثنى عشر نوعا مكي و المدني والحضري والسفري والشتائي والصيفي والليلي والنهاري والفراشي وأسباب النزول وأول ما نزل واخر ما نزل اليوم إن شاء الله سنواصل شرح هذه الرسالة والتعليق عليها ونصل إلى القسم الثالث القسم الثالث مقدمة القسم الأول الأنواع المتعلقة بالنزول القسم الثاني القسم الثالث الأنواع المتعلقة, القسم القسم الثالث الأنواع المتعلقة بالسند بسناد القراءة. وتعلمون أيها الإخوة أن القرآن الكريم يقرأ بالتلقي. يأخذه الآخر عن الأول. فنقل القرآن من جيل إلى جيل بالإسناد. وهذا أمر متفق عليه في تلقي القرآن. لا يتلقى القرآن من القراء من الكتب فقط. وإنما لابد فيه من التلقي، فهذا التلقي يوجد الاسانيد أو يوجد بسببه الأسانيد، أسانيد الرجال الذين القراء الذين يأخذ بعضهم عن بعض، فهناك مباحث وأنواع متعلقة بالسنة أوردها المؤلف في هذه الرسالة نقرأها بإذن الله ثم نعلق عليها، ثم القسم الذي يليه يتعلق بالأداء وهذا سيكون بعد الاستراحة إن شاء الله. وسيشاركنا فيه إن شاء الله أحد المشايخ المتخصصين في الإقراء حتى يبين لنا بعض المباحث والتطبيقات العملية للقراءة والأداء بعد الاستراحة إن شاء الله فنبدأ بقراءة القسم المتعلق بالسنة فضل الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أمه وصحبه ومن والاه أما بعد قال مصنف رحمه الله ومنها ما يرجع إلى السنة وهو ستة المترأة هو الآحاب والشهد الأول ما نقال السبعة قيل إلا ما كان من قبيل الأداء والثاني اقتراءة الثلاثة والصحابة والثالث ما لم يشتهر من ولا التابعين ولا بغير الأول ويعمل به إن جرى التفسير وإلا فقولان فإن عاربها خبر الله وشرق القرآن سحة السنة ومؤمدة العربية والخط النمر الرابع قرأت النبي صلى الله عليه وسلم عقد لها الحاكم مستدرك بابا اخرج فيه من طرق قراء الملك يوم الدين الصراط لا يجزي نفس نجيرها فرهم أي غل إن النفس بالنفس والعين في العين طب والعين بالعين عندكم مضبوطة بالضم ها نعم غراءتنا والعين بالعين هنا والعين بالعين نعم هل تستطيع ربك درست من أنفسكم وكان أنهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة سكارا وماهم بسكارا سكرا سكرا سكرا وماهم بسكرا تصحح كذا سكرا وما هم بسكرا ومن قرات أعين والذين آمنوا واتبعناهم في لا ذرياتهم الخطأ في, في خطأ في النسخة هذه واتبعتهم ذرياتهم والذين آمنوا امنوا واتبعتهم ذرياتهم رثا وعباقري النوع الخامس والسادس الروات والكفار اشتهر بحفظ القران من الصحابه عثمان وعلي وابي وزيد وعب وعبد الله وابو ترداب ومعاذ وابو زيد الابصاري ثم ابو مريضه وعبد الله بن عباس وعبد الله بن السائل رضي الله عنهم ومن التبعين يزيد ابن فعضاء وعبد الرحمن العاج ومجاهب وسعيد وإدلمة وعطاء والحسن وعظمة والأسرة وزير ابن حبيش وعبيدة, وعبيدة تضبط وعبيدة السلماني وعبيدة ومسعود وإليهم تنقع السبع نعم. نعم هذا ما أورده المؤلف في أنواع المتعلقة بالسنة قال ومنها ما يرجع إلى السند يعني ومن أنواع علوم القرآن والتي سماها علوم التفسير ما يرجع إلى السند ثم ذكر أن هذا النوع فيه ستة أنواع وهذا القسم فيه ستة أنواع قال وهو ستة المتواتر والأحاد والشاف ثم قال الأول يعني ايش؟ تواتر ما نقله السبعة والمقصود بالسبعة القراء السبعة الذين هم ابن كثير المكي و نافع المدني وابو عمرو البصري وابن عامر الشامي وعاصم والكسائي وحمزة الكوفيون هؤلاء القراء السبعة وقيل الا ما كان من قبيل الاداء يعني ما كان من قبيل الاداء فهو غير متواتر يعني ما ما يرجع إلى اللف نفسه متواتر ما يرجع إلى الأداء الصوتيات تمد تفخيم ترقيق هذه الأنواع التي ترجع إلى الأداء لا إلى اللف فاللفظ متواتر لكن طريقة الأداء طول بأنها غير لا تدخل في المتواتر سنشرح هذا بعد قليل إن شاء الله قال والثاني المقصود بالثاني ماذا الاحاد كقراءه الثلاثه والصحابه الثلاثه يعني المتممين للعشره جعفر ويعقوب جعفر ويعقوب خلف قال والثالث يعني ايش الشاذ ما لم يشتهر من قراءه التابعين ساناتي على هذا لان لانه بنى هذا الكلام على ما أورده البلقيني في كتابه في علوم القرآن وسيأتي ثم له رأي آخر فيها قال ولا يقرأ بغير الأول يعني إيش لا يقرأ إلا بيش طيب قال ويعمل به إن جرى مجرى التفسير إيش ويعمل به الضمير يعود على ماذا يعني على غير المتواتر ويعمل به يعني غير المتوتر الذي هو الأحد والشر ويعمل به يعني غير الأول إن جرى مجرى التفسير اما الأول فلا خلاف يعني ما في إشكال وإن لا فقولا يعني إن جرى مجرى التفسير فيعمل به وإن لا إن كان متعلقا بالأحكام أو بالعمل ففيه قولا يعمل به ولا يعمل به قال فإن عارضها خبر, خبر مرفوع قدم يعني إن عارض الأحاد والشاذ خبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدم قدم الخبر المرفوع ثم قال وشرط القرآن صحة السند وموافقة العربية والخط إلى آخر كلام نعود إلى التفصيل النوع الأول الذي أورده هو المتواتر ماذا عرفه المؤلف به؟ ما نقله السبعة قيل إلا ما كان من قبيل الأداء وحكم بأنه لا يقرأ القرآن إلا به طبعا التواتر أيها الإخوة في اللغة هو التتابع وفي الصلاح القراء ما رواه جماعة عن جماعة إلى منتهى يستحيل تواطؤهم على الكذب من غير تعيين عدد لأن العلماء مختلفون في العدد الذي يحصل به التواتر والأرجح عدم اعتبار عدد معين وإنما التواتر له ضابط ما هو الضابط في التواتر؟ عند المتحدثين عنه طبعا الكلام عن التواتر سيأتي بأن الصلاح متأخر لم يكن العوائل يعرفون هذا المصطلح لكن معناه موجود ما هو المتواتر ما هو ما هو ضابط الحكم على الشيء بالتواتر يعني استحاله تواتر على الكذب وإفادة القطع يفيد القطع ثم اختلفوا هل يعتبر عدد أو لا يعتبر عدد خلاف طويل في هذه المسألة والراجع عدم اعتبار العدد وإنما ما ثبت به الشيء ثبوتا قطعيا عن جماعه فهو متواتر جماعه عن جماعه وأحيانا قد لا يشترط التواتر في, في في شيء يعني اذا كان يفيد القطع يقينا فهو في حكم المتواتر مثل نقل القران نقله من النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل ما في عدد واحد عن واحد ومع ذلك فهو اعلى درجات الثبوت فلا يشترط يعني العدد المعين وانما يشترط افاده القطع والثبوت واستحاله الكذب على النقلة لا يكذبون يستحيل كذبهم او تواطؤهم ان كانوا جماعه على الكذب وتقسيم القراءات ايها الاخوه الى متواتر وأحاد ليس من اصطلاح علماء القراءات اصلا في الاصل وانما هو من اصطلاح علماء اصول الفقه ثم تبعهم بعد ذلك متأخر القراء وإلا في القرون السابقة الأول والثاني والثالث والرابع ما كانوا يستعملون هذا اللفظ في القراءات وإن كان معروفا عندهم هذا الاصطلاح لكن ما كانوا يستعملونه في القراءات حتى استعمل علماء الأصول وقسموا الأخبار إلى متواتر وأحات فتبعهم متأخر القراء وعدم اشتراط التواتر لثبوت القراءة والاكتفاء بصحة السنة هو قول أئمة السلف والخلف من علماء القراءات. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في المتواتر طبعا التواتر أيها الإخوة مصطلح كما قلنا حادث ولا يشط... طبعا المؤلف نفسه ذكر في اخر الكلام ان شرط القراءه ماذا ثلاثه اشياء صحه السند والخط موافقة الخط واللغه وموافقه الرسم واللغه هل ذكر التواتر ما ذكر وهذا هو الذي عليه المحققون من القراء وهو الذي قرره امامه ابن الجزري في الاخير كان يشترط التواتر في البدايه في منجد المقرئين ثم عاد في كتابه النشر وذكر في لا يشترط التواتر وإنما يشترط في ثبوت القراءة صحة السند مع الشرطين الآخرين وسيأتي بيان هذا إن شاء الله التواتر على كل حال مصطلح كما قلنا مصطلح لم يشاع عند القراء وإنما استعمله علماء الأصول وله مدخل كلامي ومدخل له تأثر بأقوال أهل البدع الذين يقسمون الأخبار إلى متواتر يفيد القطع وأحاد يفيد الظن ويردون كثير من أمور العقيدة بسبب أنها إنما جاءت عن طريق الأحاد والأحاد لا يفيد القطع كما يقولون وهذه الأمور انتقلت انتشرت في العلوم حتى صارت في علم القراءات وإن كانت لم تكن معروفة عند المتقدمين وإنما كانوا يكتفون في ثبوت القراءة بالشهرة والاستفاضة وصحة السنة ولا يشترطون التواتر ثم صار في الأخير أن التواتر عندهم ما رواه جماعة عن جماعة إلى منتهى يستحيل تواطؤهم على الكذب من غير تعيين عدد هذا ما يمكن أن يقال في المتواتر ثم قول المؤلف ما قال السبع على كذا يفيد ماذا؟ أن ما زاد عن السبع ليس بمتواتر يعني ويدخل فيه القراءات الثلاث متمّم للعشر العشر، وأنها غير متواترة، وذكر أنها في الأحد ليست في ليست في المتواتر، وهذا الكلام كله فيه نظر وهو نفسه رجع عنه بعد ذلك كما سيأتي كلامه بعد قريب. هذا ما يتعلق بالنوع الأول وهو المتواتر. النوع الثاني الأحد عرفه المؤلف بالمثال، طبعا عرفه المؤلف كم بمثال هذا التعريف بالمثال قال كقراءة الثلاثة والصحابة. كقراءه الثلاثة والصحابة وحكم عليه بماذا؟ بأنه لا يقرأ به ويعمل به إن جرى مجرى التفسير إذا كان كالتفسير يفسر به القرآن فيعمل به يعني يستفاد منه في التفسير وإن ففيه قولان يعمل به أو لا يعمل به يعني هل يعمل به في الأحكام؟ في العقائد يستفاد منه أو لا؟ يقول فيه قولا. وإن عارضه خبر مرفوع قدم عليه يعني الخبر المرفوع يقدم على قراءة الأحات هذا كلامه في هذه الرسالة قال في إتمام الدراية إتمام الدراية اللي هو الشرح قال ما لم يصل إلى هذا العدد يعني الأحات ما لم يصل إلى هذا العدد يعني حد التواتر عدد التواتر مما صح سنده كقراءات الثلاثة أبي جعفر ويعقوب وخلف المتممة للعشر للعشره لقراءه العشر قال وقراءات الصحابه التي صح اسنادها اذ لا يظن بهم القراءه بالراي يعني ان قراءات الصحابه التي صح اسنادها تدخل في الأحاد لانه لا يظن بهم القراءه بالراي وانما يقرؤون بالتلقي قال هذا كلامه علقت تعليق المعتمد أن الاحاد في الصلاح القراء هو ماذا المعتمد ليس ما اورده هنا المعتمد أن الاحاد في الصلاح القراء ما رواه جماعة من الرواه لم يبلغ حد التواتر ما رواه جماعة من الرواه لم يبلغ حد التواتر يعني أنها في درجة أقل من التواتر وقراءة الاحاد ايش حكمها؟ مقبولة ولا غير مقبولة مقبولة عند طائفة من المحققين من علماء القراءات إذا اشتهرت واستفادت وتلقيت بالقبول وبعضهم يسميها القراءات المشهورة أما الآحات بمعنى التفرد بمعنى التفرد يعني رواه واحد فهذه بها تفصيل فإن كانت يعني لم تنقل إلا عن شخص فتعتبر في حكم الشاذ كما سيأتي من الصلاحات الشاذ التفرط ولكنهم لا يطلقون الأحد ويريدون به التفرط وإنما يطلقون الأحد على ما رواه جماعة أقل من التواتر فيعمل به إذا استفاض واشتهر وبعضهم يدخل فيه القراءات الثلاث لانها استفاضت واشتهرت وتلقيت بالقبول فصارت في حكم القراءات السبع ولذلك بعضهم يقول القراءات الثلاث المتممه للعشر فوق السبع من القراءات المقبوله وحكمها انها من المشهور فيجعلوا القراءات ثلاث متواتر والمشهور والشاذ والشاذ لا يقبل كما سيأتي هذا ما يتعلق بالأحاد طبعا هذه الخلاصة ولكن الكلام عن كل واحد يطول وهنا كلام عندي مطول في هذا الكتاب الذي اسمه أسانيذ القراءات ومنهج القراء في دراستها دراسة نظرية تطبيقية جرس كل هذه المصطلحات دراسة موسعة وهذا خلاصه ما أورد في هذا الكتاب فنقول ان الأحاد هو ما رواه جماعة من الرواه لم يبلغ حد التواتر فإذا اشتهرت قراءتهم واستفاضت وتلقيت بالقبول فمقبولة وهي في حكم القراءات الثابتة السبعية التي تلقتها الأمة بالقبول النوع الثالث هو الشاذ عرفه المؤلف بماذا؟ قال ما لم يشتهر من قراءة التابعين قال في إتمام الدراية والثالث ما لم يشتهر من قراءات التابعين لغرابته او ضعف اسنادها يعني ضعف اسناد القراءه القراءات الشابة ثم قال معلقا على كلامه هذا كذا تبعنا البلقيني في هذا التقسيم لان الف هذا الكتاب في اول امره ولم يطلع اطلع على كتاب البلقيني في علوم القرآن فقال كذا تبعنا البلقيني في هذا التقسيم ثم قال وحررنا الكلام في هذه الأنواع في التحبير بما لا مزيد عليه ونقلنا فيه خلاصة كلام الفقهاء والقراء وأن الثلاثة من المتواتر يعني رجع بعد ذلك في التحبير وقرر أن قراءة الثلاثة ابي جعفر ويعقوب خلف المتمم أهل العشر من المتواتر فهم يحكمون على القراءات العشر بانها من من المت... القراءات المتواتره وهي التي يقرا بها ويشترطون التواتر لهذه القراءات ولذلك هذه مساله مهمه يا اخوان تتعلق بنسبه الاقوال الى الائمه لا تستعجل في نسبة قول الى امام قبل ان تتانى وتطلع على كتبه ومراحل تاليفها وأي الكتب انلفت في الاخير لان كثيرا من المؤلفين وكل ذاك الرجل يعني يعني في اول الامر يكتب ويغيب عنها اشياء لان العلم يؤخذ شيئا فشيئا ويقرر بعض المسائل على رأي رأاه في أول أمره ثم يطلع على كتب أخرى ويقرأ فيها ويزداد في العلم فيتغير رأيه فيقرر في كتاب متأخر ما يخالف ما قرره ابتداء فعند نسبة الأقوال إلى الأئمة لا يجوز اخذ الرأي المتقدم وجعله قولا له فلو أن قارئا لهذه الرسالة قرأ كلام السيوطي لفهم منها أن قراءة الثلاثة على رايه طبعا سواء وافقناه ولا ليست من القراءات المتواترة وإنما هي من الأحاد بينما قرر خلاف ذلك في كتابه التحبير والتحبير كتاب متأخر وكذلك كثير من الأئمة تجد لهم قولا في بداية الأمر في كتاب ألف في أول حياته ثم غيروه في كتاب آخر ومن هنا اهتم العلماء بما يسمى بتاريخ التاليف للمؤلف نفسه أي الكتب الفها في البداية أحيانا بعض الناس يقول هذا من فضول العلم بينما هو في الحقيقة من دقيق العلم لأنه يبنى عليه نسبة الأقوال إلى الائمه مثلا الإمام ابن القيم ينسب إليه أن يقول بفناء النار مثلا ولا عدة أقوال لما تتتبع كتبه وتاريخ كتبه تجد أنه في بعض الكتب لا يرى هذا الرأي ويقرر أن النار لا تفنى. تأتي هنا مسألة أي القولين أول حتى يعتمد القول إش هذه مسألة مهمة ايها الاخوه في نسبة الأقوال إلى الأئمة وبعض المعاصرين كذلك له فتوى سابقة ثم غيرها بعد ذلك فلا يجوز لك أن تنسب الفتوى إليه وقد غيرها وتغير في آخر امره على كل حال الشاذ أيها الاخوه الشاذ من الموضوعات التي فيها كلام طويل للقراء. وللعلماء والشاذ عند القراء له عدة معاني فيطلق الشاذ عندهم على التفرد فما تفرد به قارئ واحد يطلق عليه الشاذ, الشاذ. والإطلاق الثاني الخروج عن القراءات السبع المشهورة فبعضهم يقول القراءات السبع المشهورة المعروفة هي المتواترة أو القراءات المقبولة وما خرج عنها فهو شاذ فيدخل فيه على هذا الاصطلاح حتى القراءات الثلاث المتممة للعشر هذا الاصطلاح ثاني وهو موجود في الكتب وبنيت عليه بعض الكتب القراءات الشواذ، بنيت على هذا الاصطلاح أن ما خرج عن السبع فهو شاذ والاصطلاح الثالث للقراء في الشذوذ هو أن القراءة يحكم عليها بالشذوذ إذا فقدت أحد الأركان الثلاثة لصحة القراءة لقبول القراءة التي ذكرها المؤلف وهي صحة السنة وموافقة الرسم واللغة وبعض المحققين كابن تيمية رحمه الله وابن الجزري كذلك فيما قرره في المنجد المقرئين يرون أن القراءة الشاذة هي ما صح سندها ولم توافق رسم المصحف العثماني يعني خالفت شرط الرسم صح السند ولم توافق الرسم العثماني هل يجوز القراءه بها؟ لا يجوز لا يجوز القراءة بقراءة ولو كان سندها من أصح الاسانيد تخالف الرسم لأن العلماء بعد ما كتب المصحف العثماني اتفقوا على عدم القراءة بما خالفه وخرج عنه والمقصود بالمصحف العثماني الخط المصحف العثماني بجميع نسخه هل يستفاد من القراءة الشاذة ولا لا مجموع ما يمكن أن يقال في الاستفادة من القراءة الشاذة أنه يستفاد منها في ثلاثة أمور في التفسير وهذا اهم الامور التي يستفاد من القراءات الشاذة فيه في التفسير بل ان التفسير بالقراءه الشاذة يعتبر من احسن انواع التفسير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاه العصر وقوموا لله قانتين صلاه العصر هذه قراءه شاذة ليش شاذة ها صحيحة السند لكن خالفة الرسم طيب يستفاد منها في التفسير ولا لا ولذلك أرجح الأقوال في المناد بالصلاه الوسطى أنها صلاة العصر لأبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن كلام جميل في هذه المسألة قال رحمه الله ما مختصره إن القصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة شوف الصلاحاتهم عندهم قراءة شاذة وقراءة مشهورة ابو عبيد القاسم بن سلام متوفى عام كم 224 في القرن في اوائل القرن الثالث يقول كانوا يسمون القراءات المقبوله القراءات المشهوره ما يقولون المتواتره فالتواتر مصطلح متاخر ان القصد من القراءه الشاذة تفسير القراءه المشهوره وتبيين معناها معانيها وذلك كقراءه عائشه وحفصه حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى صلاه العصر وكقراءه ابن مسعود وكقراءه ابن مسعود والسارق ايمانهما نحن نقرا فاقطعوا ايديهما ويقرا فاقطعوا ايمانهما يعني اليمين وكما قرأ ابن عباس لا جناح عليكم ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج في القراءه عندنا ما في في مواسم الحج قال وذكر امثله قال فهذه الحروف ومشاكلها قد صارت مفسرة للقرآن وقد كان يروى مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير ذلك إذا ذكر عنهم مثل هذا وهم من التابعين يستحسن ذلك كتفسير قال فكيف إذا روي عن كبار الصحابة ثم صار في نفس القراءة ايش معنى صار في نفس القراءة صار في نفس المصحف كانت موجودة في مصحفهم قال فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة التأويل معرفة يعني في الترجيح صحة التأويل هذا هو الأمر الأول الذي يستفاد من القراءة الشاذة فيه وبابه واسع الأمر الثاني يستفاد من القراءة الشاذة في الأحكام مثال مر معنا فاقطعوا ايمانهما فإذا سرق السارق فتقطع يده لكن أي يد اليمين اخذا من القراءة الشاذة مثال آخر في الأحكام والتتابعات قراءة في المسعود في كطارة اليمين فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام فكفرته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم من أوسط ما تطعمون اهليكم أو كسوتهم أو تحليل رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في قراءة ابن مسعود متتابعات فيؤخذ ويرجح التتابع في صيام ثلاثة أيام لقراءة ابن مسعود وغير ذلك من الأمثلة وإن كان له أخ أو أخت من أم قراءة, قراءة شادة من أم فتحمل الآية على الإخوة من أم لورودها في قراءة شادة الأمر الثالث في اللغة مستفاد منها في اللغة بمعنى أن الوجه الذي وردت هذه القراءة وجه صحيح في اللغة يثبت اللغة بناء عليها لأنها على أقل الأحوال إيش تكون على أقل الأحوال في القراءة الشادة. اذا إلى صحابي مثلا قول صحابي على أقل ولا نقول قول صحابي والصحابة يحتج بهم في اللغة ولا لا أئمة يحتج بهم إذن ما جاء في القراءات الشاذة يحتج به في اللغة في النحو في إثبات وجه من الوجوه في إثبات لفظ من الألفاظ وما شابه ذلك فيحتج بها في اللغة إذن يتح... يتحصل من هذا انه يستفاد من القراءات الشاذة في هذه الأمور الثلاثة في التفسير وفي الأحكام وفي اللغة و في كتاب أثر القراءات في التفسير أو القراءات وأثرها في التفسير والأحكام لدكتور محمد عمر بازمول أورد أدخل فيه القراءات الشاذة وبين أثرها في التفسير والأحكام رسالة مطبوعة في مجلدين اورد فيها القراءات الشاذة وبين أثرها على التفسير والأحكام هذا ما يتعلق بالقراءات الشاذة هذا هذه الانواع الثلاثة الأولى المتواتر والاحاد والشاذ ثم عقد المؤلف في سؤال يا اخوان في المصطلحات هذه الثلاثه ليش لا الاداء الاداء قيل قصدك الا ما كان من قبيل الاداء في المتواتر قال المتواتر وبلغ له السبعه هذا باتفاق بأنه متواتر الا ما كان من قبيل الاداء هل هو متواتر ولا لا يعني هل هو ثابت بالتواتر التفخيم والترقيق والاماله والمد طولا وقصرا هل هذا متواتر ولا التواتر في ثبوت اللفظ فقط يقول القول, القول الأول أنها كلها متواترة من حيث اللفظ الهيئة والأداء حتى الأداء متواتر وقيل التواتر لللفظ نفسه لثبوت اللفظ أما طريقة الأداء فلا يحكم عليها بالتواتر وذكرنا لكم بأنه لا يشترط لها كلها التواتر أصبر مشترط صحة السند وهذه المسألة يمكن سينا نعلق عليها صحة صحة التلقي صحة السند وموافقة الرسم وموافقة اللغة فإذا وافقت فهي قراءة مقبولة وهذه هي شروط الثلاثة للقراءة المعتمد من هذه الثلاثة الشروط هو صحة السند وموافقة الرسم طيب اللغة توافق اللغة ها تحصيل حاصل ها هو أصلا إذا صحت القراءة ووافقت الرسم لابد تكون صحيحة لغتها ولا يصلح أن نحاكم ما ثبت قرآنا وصح سنده وثبت ووافق الرسم إلى مصطلحات النحويين وأهل اللغة المتاخرين لأن القراءة حجة بنفسها القراءة نفسها حجة فإذا ثبتت القراءة ثبتت اللغة بها إذا كنا نثبت اللغة احيانا وبعض وجوه اللغة ببعض الأبيات التي قال بعض العرب وقد يكون مجهولا فكيف لا نثبت اللغة بقراءة ثبتت ولذلك اعتبار اللغة أشبه ما يكون بتحصيل حاصل يعني طالما ثبت السند صح السند ووافقت الرسم وقرئ بالقراءه هل يحق لأحد أيا كان أن يقول هذه القراءة غير مقبولة لأنها تخالف وجه الوجه النحوي المعمول به أو ما استقر عليه أهل النحو هذا ورد طبعا بعض العلماء يردون القراءة زمخشري وبعض العلماء يردون القراءات بحكم أن هذا الوجه غير فصيح ولا يصح هذا باطل هذا القراءة حجة بنفسها لكن يمكن أن يحمل قولهم على محمل يعني أن القراءة هذه لا تتفق مع هذا الوجه لكن ما ترد أما أن نقول بأن هذه القراءة لا ترد لأنها خالفت وجها استقر عليه النحويون فهذا لا يصح ولا يبغي أن يقال لأن القراءة حجة بنفسها, حجة بنفسها لكنهم بكروه أشبه ما يكون يعني ثمره لصحة القراءة وموافقتها الرسم أنها لغة فصيحة يعتمد عليها فهذه التي أشار إليها المؤلف في آخر كلامه لما قال وشرط القراءة صحة السند وموافقة الخط وماذا واللغة الخط يعني الرسم العثماني هناك بعض التفاصيل وبعض المسائل ليس هذا يعني قد لا يكون من المناسب أن تذكر لكن من أراد أن يتوسع في هذه الأمور ويعرف تاريخ كل مصطلح فهذا كتاب جيد أنصحكم به. بالرجوع إليه وهو من مطبوعات كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز القرآن الكريم في جامعة الإمام عنوانه أسانيد القراءات ومنهج القراء في دراستها دراسة نظرية تطبيقية أسانيد القراءات ومنهج القراء في دراستها دراسة نظرية تطبيقية للدكتور أحمد بن سعد المطيري وأشرف الظاهر على هذا البحث الدكتور إبراهيم الدوسري وهو من مطبوعات كرسي الملك عبد الله للقرآن الكريم وبإمكانكم الحصول عليه والرجوع إليه حقيقة درس هذه المصطلحات دراسة موسعة وذكر منهج القراء في الحكم على الاسانيد وبيّن تاريخ كل مصطلح ومما ذكره مصطلح التواتر وأنه مصطلح لم يكن معمولا به عند المتقدمين من أئمة اللغة ثم بعد هذه الأنواع الثلاثة انتقل المؤلف إلى القراءة أو ما اسمه في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم الثلاثة ذكرناهم قراءة بجعفر ويعقوب وخلف هم الثلاثة المتممون للقراءات العشر القراء المشهورون السبعة ذكرناهم بالأمس واليوم اللي هم ابن كثير المكي نافع المدني ابو أبو البصري ابن عامر الشامي حمزة والكسائي وعاصم الكوفيون والثلاثة المتممون للعشرة هم يعقوب وأبو جعفر وخلف هؤلاء الثلاثة المتممون للعشرة فيما يتعلق أيها الإخوة ب استاذنكم في الأرض بقراءه النبي صلى الله عليه وسلم قال النوع الرابع قراءه النبي صلى الله عليه وسلم ايش معنى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قراءه النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك قراءه اسمها قراءه النبي صلى الله عليه وسلم ايش معناها يعني يا اخوان ايش تفهمون من هذا المصطلح يعني هل فيه قراءه النبي صلى الله عليه وسلم قراءه غيره كل القراءات قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي علمها أصحابه وتعلمها من بعدهم منهم ايش يقصد بقراءات النبي صلى الله عليه وسلم ها لا لا يقصد بهذا يقصد بهذا طبعا القراءات ثبتت على النبي عليه الصلاه والسلام بـ بـ بـ بالأسانيد كل القراءات الثابته ثابته على النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقصد ان هناك قراءات ذكرت في كتب الأح... في كتب السنه كاحاديث ذكرت فيها قراءه النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كذا من طرق أحاديث ما هو من طرق الاسناد يعني من طرق روايه حديثيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الاعمال بنيات قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل لكم قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كذا فنقلت كأحاديث خارج نطاق اسانيد القراءة واضح فيقصد بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الروايات في كتب السنة من قراءة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في كتب السنة ونصبت أو ذكرت في السنة كقراءة للنبي صلى الله عليه وسلم وإلا القراءات كلها الثابتة النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قرأها النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قرأها ولا يوجد قراءة نقرأ بها لم يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم لأن كل القراء يرجع إسنادهم في القراءة إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو المعلم الأول بابي هو وأمي عليه الصلاة والسلام قال المؤلف في هذا الباب طبعا اختصر على بعض الروايات التي اوردها الحاكم في المستدرك قال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عقد لها الحاكم في المستدرك بابا أخرج فيه من طرق وذكر أمثلة نذكر هذه الأمثلة طبعا هذه القراءات بعضها وأكثرها ثابت في القراءات المعروفة الثابتة وبعضها ليس من القراءات الثابتة الآن لأنه قرأها النبي عليه الصلاة والسلام ثم نسخت بعد ذلك ثم نسخت بعد ذلك وفقدت شرطا من شروط القراءة فهي انثبت الاسناد من الأحرف السبعة لكنها لم يعد يقرأ, يقرأ بها لنسخها بالحرف الذي استقر عليه المصحف العثماني قال اولا قرأ ملكي يوم الدين قرأ ملكي يوم الدين طبعا هذا أخرجه في المستدرك على الصحيحين من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ ملكي يوم الدين بلا الف والقراءتان ثابتتان سبعيتان الصراط الصراط هذا جاء طبعا الصراط فيه ثلاث قراءات الصراط والزراط وبالإشمام بين الصاد والزاي في ثلاث قراءات ثبت أو, أو أخرج الحاكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الصراط بالصاد وهي قراءة سبعية طبعا أخرج هذا من طريق إبراهيم بن سليمان الكاتب عن إبراهيم طهمان عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قرأ اهدنا الصراط المستقيم بالصد طبعا الحديث اسناده فيه نظر لكن هذا لا يؤثر لأن القراءة تثبت بأساني اخرى لكن هذه رواية فقط رواية عند الحاكم ثم قال لا تجزي عندكم يجزي صح؟ لا هي بالتاء لا تجزي نفسه لذلك قال في الشرح قال وأخرج من طريق داود بن مسلم بن عباد المكي عن أبي عن عبد الله بن كثير القارع عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي, عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا بالتاء فقرأ عليه الصلاه والسلام بالتاء لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل بالياء وقال صحيح الإسناد والقراءة التي تليها ايش مكتوب عندكم؟ لا بالزاي قراءته بالزاي وأخرج من طريق خارج ابن زيد ابن ثابت عن أبيه زيد ابن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ كيف ننشيزها وانظر إلى العظام كيف ننشيرها ننشيزها بالزاي والقراءتان سبعيتان فروهن فروهن مقبوضة فروهن مقبوضة أخرجها من طريق نفس الطريق خارج ابن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فروهن مقبوضة بغير ألف والقراءتان بالسبع فرهان مقبوضه فرهن مقبوضه والقراءه التي تليها ان يغل ان يغل فيها قراءتان ان يغل ان يغل وما كان لنبي ان يغل بفتح بفتح الياء طبعا بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم غل ما كان لنبي ان يغل طيب يغل ايش معنى يغل ما كان لنبي ان يغل لا مو هو يغل هو يعني ان يغل ما عنده ان يغل ما عنده او ما له يعني مثل يستغل يغل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والموجود واقراها النبي صلى الله عليه وسلم والعين بالعين ايش وجهها هذا طبعا قراءتان في السفر ايش وجه من يعرف عندكم نحو الصباح صح هذه اجلوها تطبيق هم على الاستناف يعني هو كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس انتهى الكلام وكذلك العين بالعين طيب وجه ثاني وهو اقرب ما يعني مساله القرب عدد الاسبيل هذه ائمه النحو هذه ترد في ايات ان المعطوف على اسم ان يرفع احسنت على محل اسم ان لان محلها الرفع اصلا قبل دخولها وبعضهم يقول ان معطوف على الاسم ان ويعطف بالرفع لان عمل ان ضعيف لا تقول على ما يليها والذي لا يليها لا تقوى على نصبه على كل حال هذه اوجه وهي صحيحه قال هل تستطيع ربك عندكم ما أدري إيش وجه فتح العين قالوا يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك هل تستطيع رب ربك عندكم العين مفتوحة لا وجه لفتح العين هو القراءة في التاء هل تستطيع ربك وهي قراءة صحيحة طبعا في السبع يعني هل تستطيع أن تسأل ربك والقراءة التي تليها وأخرج من طريق حميد بن قيس الأعرج عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه وليقول درست يعني بجزم السير ونصب التاء وهي في السبع قرأها النبي صلى الله عليه وسلم والتي تليها من أنفسكم لقد جاءكم رسول المعروف من إيش؟ من أنفسكم أخرج الحاكم من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني إيش من أنفسكم؟ من أعظمكم من أفضلكم من خياركم والقراءة ليست في السبع هي قراءة شادة القراءة الصحيحة من أنفسكم منكم وأورد المؤلف مثالاً آخر وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة إيش القراءة؟ إيش الآية التي نقرأها؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة ليس فيها صالحة هنا فأفادت هذه القراءات زالت إشكالات في التفسير لأن وراء كما يقولون من الأفداد تطلق بمعنى الأمام وتطلق بمعنى الخلف فهذه القراءة بينت المقصود وأن المقصود بالوراء الأمام وكان وراءهم يعني أمامهم وبينت لماذا خرق الخضر السفينة لأنه إذا كان الملك يأخذ السفينة طيب ليش يخرقها بيأخذها وبيأخذها ليش قالوا لانها لا يأخذ إلا السفينة الصالحة فخرقها ليعيبها وهذا وجه افاده القراءات الشواذ لان هذه قراءات شواذ ليش قراءات شواذ يا اخوان لمخالفتها الرسم لمخالفتها الرسم قال وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه صالحه غصبا واخرج من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادة، عن الحسن، عن عمراء بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ وترى الناس سكرة وما هم بسكرة وترى الناس سكرة وما هم بسكرة وترى الناس سكرة وما هم بسكرة وهي في السبع كذلك وأخرج من طريق عمار بن محمد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات اعين من قرات أعير وقال صحيح الاسناد وأخرج من طريق محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه عن زاذان عن علي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان والذين امنوا طبعا فيها قراءتان والذين امنوا واتبعتهم ذرياتهم والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان قرأ ذريتهم بايمان انا قلت لكم في التعليق ماذا اي لا ذريتهم بايمان قال صحيح الاسناد وهي في السبح واخيرا رفارف وعباقري اخرجها من طريق الجحدري عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ متكئين على رفارف خضر وعباقري حسان وقال صحيح بالجمع رفرف خضر وعباقري حسان رفارف خضر وعباقري, وعباقري حسان هذه القراءات نعم لا لا الفتح لا وجه له خطأ وعباقري حسان طيب هذا ما يتعلق هو طبعا يستأنس بهذه القراءات بهذه الاسانيد في أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها وثبتت عنه إذا كانت ثابتة ولا يعتمد عليها على كل حال في الثبوت لأن العمل هو بأسانيد القراء ولذلك هذه الروايات فيها الصحيح وفيها الضعيف وليست حجة على ثبوت القراءات يعني لو ورد في رواية وصحيحة الاسناد ثبوت قراءة على النبي عليه الصلاة والسلام ولكنها غير معمول بها في السبع هل يقرأ بها وصح سندها هل يقرأ بها ليش وليش ما يقرأ بها طيب صح الاسناد لأن هذا هذه القراءة الشادة اللي نتكلم عنها قبل قليل أصل القراءات الشادة صح سندها لكنها خلافه الرسم لاحتمال الخطا لاحتمال الخطا في النقل لان القراءه لا بد فيها من صحه السند واتصال السند في القراء ولا بد من موافقه الرسم وهذا من زياده الاحتياط في ثبوت القراءه فلا يعتمد فقط على ما عند القراء حتى يوافق الرسم ولا يعتمد على ما في الرسم فقط حتى يوافق ما ثبت بالاسانيد عن القراء زياده في حفظ القران الكريم ثم ذكر النوع الخامس والسادس وهم الرواه والحفاظ الرواه والحفاظ رواة طبعا بالمناسبة يا إخوان قبل أن نذكر الرواه والحفاظ من الصحابة ومن بعدهم في مصطلحات في القراءة ينبغي أن تعرف هناك قراءة وهناك رواية وهناك طريق وهناك وجه هذه مصطلحات في القراءة لما يقال قراءة ما المقصود بها في القراءات قراءة رواية طريق وجه القراءة هي ما نسب إلى إمام من أئمة القراءة المعروفين العشرة وغيرهم لكن العشرة هم الذين استقر عليهم الأمر ويقال قراءة عاصم قراءة الكسائي قراءة ابن كثير قراءتنا بعضي تسمى قراءة طيب الرواية ما نسيب إلى الآخذ عن الراوي سواء كان بواسطة أو مباشرة الاخذ عن الراوي الرواه المشهورون عن القراء السبعة فنقول رواية حفص رواية ورش رواية قالون إلى آخر الرواه المعروفين والطريق انزل ما ينسب الى الاخذ عن الراوي طيب الوجه هو ما اختاره امام من ائمه القراءة من الوجوه الجائزة هذه لحفص في وجه ويقرأ في وجه اخر كذا هو ما اعتمده امام من الائمه من الوجوه الجائزة في القراءة او مختاره إمام من الbehizzard من الوجوه الجائزة في القراءة قد يكون في الكلمة أكثر من وجه او في المد أكثر من وجه فاختار وجها فيسمى هذا وجه قال الرواه والحفا طبعا الرواه نسبة إلى الرواية الذين رووا القراءة بالأسانين والحفاظ الذين يحفظون والأصل أن الحفاظ من الرواه في الأصل ولا يشترط أن يكون الراوي حافظا فقد يروي من غير ان يحفظ ولا لا ممكن بل بالقراءه ممكن يروي بالقراءه هذا قليل طبعا لكن موجود خاصه في الازمان المتاخره منهم من يروي بالقراءه بالنظر يقرا ويقرا قراءه صحيحه لكنه غير حافظ ومن مشايخنا الذين اقراونا وعندهم القراءات من لا يضبط الحفظ ينسى او ما حفظ لكنه عنده الاسانيد وراوي من الرواة فإذا لا يلزم أن يكون كل راو حافظا ولا يصرح أن يكون حافظا بل بلواية ولا ما يعتبر قال الرواه والحفاظ اشتهر طبعا كلامه هنا على التكثير يعني كثر الانواع النوع الخامس والسادس الرواه والحفاظ قال اشتهر بحفظ القرآن وإقرائه من الصحابة عثمان بن عفان رضي الله عنه وعثمان أكرمه الله عز وجل بربط اسمه بالقرآن وكان من أكثر الصحابة حرصا على القرآن وقراءة القرآن فأكرمه الله بكرامة عظيمة وهي أن المصحف جمع في عهده ولم يبقى يقرأ بعده إلا ما جمع في مصحفه وهذه كرامة عظيمة لعثمان رضي الله عنه ولذلك لا يزال يسمى المصحف إلى الآن المصحف العثماني وكان كثير القراءة ومن المعروفين بالقيام بالقرآن الكريم يقطع الليلة قرآنا وتصبيحا قراءة رضي الله عنه علي بن أبي طالب وهو أيضا من القراء الذين ترجع اليهم الاسانيد في القراءة وابي بن كعب ويكفي أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله أقرأ الصحابة قال وأقرأهم أبي رضي الله عنه فأبي أقرأ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وزيد بن ثابت وهو صاحب القيام بمشروعي الجمع ومن كتاب الوحي رضي الله عنه وهو الذي جمع المصحف في عهد ابي بكر وجمعه في عهد عثمان بالمشاركة مع غيره وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه الإمام الجليل الذي أخذ من في النبي صلى الله عليه وسلم سبعين سورة مباشرة وهو من أقرأ الصحابة وفي جاء في الحديث من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد الذي هو عبد الله بن مسعود وأبو الدرداء رضي الله عنه وهو من القراء ومعاذ بن جبل وأبو زيد الأنصاري أحد عمومة أنس واسمه قيس بن السكن على المشهور طبعا في خلاف من هو أبو زيد المشهور أنه قيس بن السكن في الصحيح عن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وعبي بن كعب سال من هو؟ مولى أبي رضي الله عنه وهذا قتل في حروب الردة في اليمامة وهذا ثابت الحديث الصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يؤخذ القرآن من هؤلاء الأربعة قال وفي الصحيح عن قتادة قال سالت أنس بن مالك من جمع القران على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربعه كلهم من الأنصر أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد وفيه الصحيح عن أن أنس أيضا قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وأبو زيد بن ثابت وزيد بن ثابت وأبو زيد هذا إشكال الحديث دوائي الأخيرة ليش إشكال فيها حصر مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة بينما في الحديث خذ القرآن عن أربعة لم يذكر بعضهم في الحديث الآخر عبد الله بن مسعود لم يذكر ايش يقصد لم يجمع القرآن لعله يقصد لم يجمع القرآن كله كله هذا وجه أولئك جمعوا بعض أو أكثر لكن لم يجمع القرآن كله بعضهم قال لم يجمعه يعني يكتبه لم يكتبه يعني فيجمع يجمع بين الحفظ والكتابة وإلا فالذين يحفظون القرآن من الصحابة أكثر من هؤلاء والقرآن كله موجود عندهم لكن بعضهم القرآن كله موجود عنده يعني يحفظه كله وبعضهم بعضه عنده وبعضه عند غيره والمعروفون بحفظ القرآن كله في زمان الصحابة ليسوا كثيرين خاصة في الروايات لكن بعض الروايات تفيد سبعين, سبعين من القراء الذين قتلوا قتلهم رعل ذكوان قتل في معركة اليمامه سبعين من القراء يعني هذا الحد الأقصى الذي ذكر بأنهم يعني يسمون القراء ولا يسمون القارئ الذي لمن جمع القرآن لكن على كل حال القرآن كله متفرق عند الصحابة رضي الله عنهم وموجود عندهم وهذا يدل على التخصص وأنهم كانوا يتخصصون ليسوا يعني منهم من اشتهر بالجهاد ومنهم لكن هؤلاء تفرغوا للقران وتخصصوا فيه واشتهروا به هذا من جيل الصحابه رضي الله عنهم وابو بكر ما ذكر هل جمع القران ابو بكر كله لا غير المكتوب يعني هل قرأ عنه من الحفاظ هل يتصور ان ابا بكر الملازم للنبي عليه الصلاه والسلام والمصاحب له منذ بدايه الدعوه واكثر الصحابه ملازمه له ما يحفظ القران ولا ايش بعضهم قال انه اقرا في الصحابه وايش حجته ها نعم قدمه في الصلاح والمعروف يا ام القوم اقراهم لكنها يعني قابلة للنظر قد يقال بأنه قدم لأمر آخر لأنه مرشح للامامه بعده والأصل أن الإمام هو الذي يأم ولو كان أقل قراءة من غيره لأن المعروف أن الإمام إمام المسلمين هو الذي يخطب بهم ويصلي بهم ولو وجد غيره أقرأ منه لذلك لا يؤمن لا الرجل الرجل في سلطانه حتى لو كان أقرأ منه فبعضهم قال هذا لكن يعني الأصل أن أبا بكر يعني من قراء القر... القرآن المشهولي لكن هل نحافظ لا الله اعلم هذه مبنية على النصوص قال واشتهر من التابعين من بعد الصحابة طبعا التابع ومن رأى الصحابي والصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك أبو جعفر يزيد بن القاقع وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ومجاهد ابن جبر وسعيد طبعا هو ذكر عندكم وسعيد ويقصد به ابن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وسعيد وعكرمة وعطاء فمجاهد وسعيد وعكرمة هم تلاميذ ابن عباس وسعيد ابن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء ابن يسار وابن أبي رباح كذلك العطاء عطاء ابن يسار وعطاء ابن أبي رباح والحسن البصري الحسن بن أبي حسن البصري وعلقمة ابن الأسود وعلقمة ابن قيس عفواً والأسود وزير بن حبيش وعبيدة بفتح العين السلماني ومسروق قال المؤلف وإليهم ترجع السبعة يعني كل القراءات السبع ترجع أسانيدها إلى هؤلاء سواء كانوا من الصحابة أو من التابعين بيان ذلك أن نافع أخذ عن أبي جعفر فأبو جعفر هنا مذكور وابن كثير أخذ عن عبد الله بن السائب وأبا عمر البصري أخذ عن أبي جعفر ومجاهد وابن عامر الشامي اخذ عن ابي الدرداء وعاصم عاصما يعني ان وعاصم اخذ عن زر ابن حبيش وحمزه اخذ عن من؟ عن عاصب والكساء واخذ عن عاصم والكسائي اخذ عن حمزه فهؤلاء الذين ذكرهم المؤلف كلهم أو كل سلسلة القراءات السبع ترجع إليهم وبهذا ينتهي الحديث عن النوع أو الأنواع المتعلقة بالسنة وانتقل بعد ذلك إلى النوع المتعلق بالأداء لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد الاستراحة إذا كان عندكم شيء من الأسئلة والاستفسارات خلال الخمس دقائق وإلا. تدخل في وقت الاستراحة ما تكون متواترة خلاص لا بد أن توافق الرسم ولو احتمالا أي قراءة لا بد أن توافق الرسم ما في قراءة يقرأ بها ولا في قراءة ثابتة صحيحه صحيحه ثابتة ثبوت الشمس بس لم يعد يقرأ بها فتعتبر من القرآن المنسوخ تلحق بالقرآن المنسوخ لعدم موافقتها الرسم وهذا يشبه مسألة الأحرف السبعة وهل هي داخلة كلها في الرسم أو لا المرجح أن المصحف العثماني لم يشتمل على كل الأحرف السبعة وانما اشتغل على حرف واحد وما يحتمله الرسم من الاحرف الاخرى وهذا يدلك على ان هناك قراءات نسخت رفعت من باب الاحرف السبعه مثل القراءه الثابته وما خلق الذكر والانثى والذكر والانثى ثابته بس ما يقرا بها والقراءات قراءه اخرى ثابته لكن لا يقرا بها لانها خالفت الرسم فصار الرسم العثماني شرطا لقبول القراءه لي لماذا يا أخوان لماذا ليحسب الخلاف ولتدرى فتنة الفرقة بين المسلمين التي كادت أن تقع لولا أمن الله عز وجل على هذه الأمة بعثمان وما قام به من عمل فلما كان اختلاف القراءات التي كانت موجودة سابقا مظنة للاختلاف والفرقة أراد الصحابة رضي الله عنهم أن يحسموا الخلاف بحمل الناس على شيء إمام يرجعون إليه فما وافقه يقرأ به وما خالفه لا يقرأ به وهم طبعا لم يتركوا شيئا من القرآن إلا في حدود الأحرم السبعة التي كان لهم الخيار في قراءتها القراءة بأي وجه منها فنسخ لأن على هذا الأحرم السبعة هي مع ألفاظ متعددة لمعنى واحد فنسخ بعض الألفاظ والمعنى باقي الباقي يؤدي نفس المعنى لم ينسخ معاني وإنما نسخ ألفاظه والباقي يؤدي نفس المعنى ولذلك أي شيء لا مهما كان صحيحا ولو ثبت في البخاري ومسلم بالصحة الروايه الرواية وفيه روايات ثابته وخالف الرسم لا يقربه به على أنه قرآن وإنما يستفاد منه في التفسير يستفاد منه في الأحكام ويستفاد منه حتى في العقيدة لبعض اهل العلم في مسألة حتى هنا يقول يستفاد منها في الأحكام كأن العقائد لا يستفاد من القراءات الصحيحة السند الشاذ التي لم توافق الرسم لا يستفاد. لا يستفاد منها كذلك لأن أهل السنة والجماعة يعتمدون على اخبار الأحادث الثابتة الصحيحة ويقررون يبنون عليها مسائل في العقيدة نعم لأننا في أسئلة ونقف نسأل الله أن يوفقنا واياكم لكل خير موعدنا إن شاء الله بعد اللقاء مع أحد المشايخ المقرئين الشيخ ياسر وفقه الله ليتكلم عن الأنواع المتعلقة بالأداء بارك الله فيكم الله أعلم صلى الله على نبينا محمد